أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة اشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وان الله مخز الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى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 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا, ولم يظاهروا عليكم أحدا فأكموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتبوهم وخذوهم وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ تُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَدْنَىٰ هُمْ قَوْلٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا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 فَإِنْ كَذَّبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ أَهْدَاهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَاِنَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَيمَانٌ لا لَّهُمْ نَعْلَمُهُمْ يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما نكدوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بداوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم معذلهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم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 الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه ورضوان وجنات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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبنائكم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 ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا, فتربصوا حتى يَأْتِيَ الله بِأَمْرِهِ والله لا يَهْدِي قوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواقل كَثِيرَةٍ ويوم حنيد وَيَوْمَ حنين إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وضاقت عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بما عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثم وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ سكينته أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وأنزل جلودا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 يا ايها الذين امنوا ان المشركون مشركون فَلَا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلكم فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم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 قَالَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّ مَا يُفَكُّون وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِيسَى ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَالَ لَهُمُ أَنَّ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 يا ايها الذين امنوا ان كثيرًا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم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 فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كبروا سكلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله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 وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد امتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وضار أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوه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 قل هل تربصون بنا إلا إشدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا, فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين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 ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها الى هم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتىهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون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 وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فان له نار جهن فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إِنَّ الله مخرج ما تحذرون ولئن سَأَلْتَهُمْ ليقولن إِنَّمَا كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم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 إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي عسرهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوه وأكثر اموالا واولادا فاستمتعوا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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه, ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم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 فَلَمَّا أَتَاهُمْ فَضْهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُمْ مَعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلَى يَوْمِ الْقَوْنُهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطْوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجْدُونَ إلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرَ الْلَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم�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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفطهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ غُلُّ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَارِدِينَ رَضُوا أَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذرون ان نؤمن لكم قد نبانا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا قلتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم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 والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرم ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ما عند الله وصلوات الرسول ألا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا, وآخر خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرون وتزكيهم بها وصل عليهم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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون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 ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان السغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا, ولا مخبصة في سبيل الله ولا يطئون موقأ يغيظ الكفار ولا ينالون.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 وَلْيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلیهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَّارِ وَالْيَجِدُوا فِی کُبْعِ الْضَحْفَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ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 صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علكتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم